إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا المرشده اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له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 وشر الأمور لمحدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله ضبط النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجلو وانا كانت الله توضيح الأحكام من بلغ المرام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام يجسينا برموديش يستسال وعن عائشة رضي الله تعالى عنهما يعني لعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ أخرجه أحمد ورواه البخاري وقال عائشة زاي خوالة السربي تفرمت تبي قنبر صلى الله عليه وسلم هنديك لخيرنا مات ما تذكرت دعائ دسوق النويش النويش يالنلا قرتوه حديث إمام أحمد رواه كديا وروا امام البخاري نعم <تصفيق> حسن لغيره. درجة الحديث الحديث ضعيف ومنهم من قواه وصحه يعني ديك الحديث درجة قوي درجه لغيره كي قال ابن حجر في التلخيص الحديث معلول ذكر إلته لذكاء الا تدعا ابو داوود والمديني سعيد بن قطيب يقي ابن حزم هميان اوانه الا تكيان باسكر وقال لا يصح في هذا الباب شيء ابن حزم في البرمجي لو بابيت حديثك منيه ضعيف صحيح ابن امام الترمذي مات جمل امام البخاري بو كما مستقيقتي يضعف هذا الحديث أو حديثة بصعيف لأدناء وأبو داود أخرجه من طريق إبراهيم التيمي عن عائشته ولم يسمع منها شيئا ده فرمت أن يرى إبراهيم التيمي إبراهيم التيمي إلي عائشة يجيلي أبوه برام أكدت أن مشاهد كين هي في نبوه إبراهيم التيمي يرى عائشة إذن لير كان أويان تابعية أويان الصحابية هل كانت قا إذا قال التابعي قال صلى الله عليه وسلم يا ليك أن بعض الصحابة ذكرت الصحابة شنو يعني يعني كانت مرسل لبدي أقولي ضعيفة قال المصنف بلام كذاين مرسل ليك مرسل بلام طرقه ديمانة أو مرسل ده بيت وقت تقليق لبو حدث كانته كواحد سكين قاعد عسلون لغيره قال المصنف روا رؤيا من عسلة يوجه لا طريق عن هاتيا عن عائشة لدى عاشر أورده البيهقي إمام البيهقي لا خلافيات بسكريا وضاعفها إمام البيهقي بضائع إدناه وقوي الحديث حديث جماعة من الإمام مزروع لامام كان أو حديث عن تصحيح كريه يجلو أنا منهم عبد الحق وقال لا علم لو علا فبذا عبد الحق الشبيلية وإمام الزيلعي وقال الزيلعي سنده جيد وبه ماش الصحاح وأحمد الشاكر والألباني يعني إذا أما يجله محادثة قال عبد الحق إيش بيليه دو إمام زي لا سي محادثة س أحمد الشاكر يجله جولة إمام مكاني مصرة وش ال albaniش كرحمة خلايا سريبيه لأعلماءك هذا مفردات الحديث قبل تقبيلاً. تقبيلا والاسم قبلة جمعها قبل جمعها قبل مثل غرفة وغرف والقبلة هنا اللفمة على الفم اللفمة يعني أوه كما أوه أو بيكتني أوه باب ادم واي دم أوي... قبل دا... شيء تقبيله يعني بعض نسائه عن عائشه عائشه رضي الله عن غير روايات فقد اخرج اسحاق في مسنده إسحاق بن راهويه كشيخي عن عروه عروش كوري خشتي عاش ده عاش كوري كوري روا برأي عبد الله عبد الله شكري زبير يا زبير عواميش سيدنا عن عائشة أن الرسول قبلاها دايتم داي عايشة يعني عروضه وقال عند عائشة إن القبلة لا تلقد قبلت الذين يوش ناشين قد الذين يعني ده بقول قيتس اولغي كان يقبل بعض النساء وهو صائم لا عاجل جيت ما كان شیلگو و چیپی عبادی خورا غیر بی خوگر بی کامو باز ماز با گاه تا باز ماز ولی اگر کاموشیک شیلگو ماز بکه خوی پیانجیله نیه اینج نه لی غیری نه لی ذاتی و اوندش چیه دلتن لوگ سیدالن فقهای اوی متأخیرین دل اول لو پیانم بود لوگان زن نبود. هو بالغانية قنف بيان كان شيء نفس ما يؤخذون من الحديث أو ظاهر الحديث يدل على أن تقبيل المرأة ولمسها لا ينقض الوضوء وهو الأصله روالاتي بالمودكاء هو بدي أردخي بلغية لسر أول ما سكردني أبتتو دازليداني دازنيج ناشتيني أواش بنراتو أصلا والحديث مقرر لهذا الأصلي من عدب الوجوب فالمودكاش أصليك لمو لبو وجوب نبوني كواعد ذبنية دو لكن الحديث معارض بالآية الكريمة فالمدكة معارضة هي بآيات او النساء طبعا او لامستم النساء لامسة لسوزني فاعلية كما دم لامسة يلامسه ملامسة يعني مفاعله الباب مفاعلة بيده هناك بدوان, بدوان مشاركة ما دم مشاركة اذا اناني ابو حنيفة رأيك راجعت له يقصد به النكاح اجلامس واه لا تراجع طرفين اللي لا لمس واه يقوا كيراني يقوا دكا عيتر دوامي جاكلي يقصد به ام لم يقصد ذي رشه او لمست من النساء بمجرد اللمس بالامر لا ينفع على هودك على هذا الشيء كذيك لمقيش دي أويا لمس زاري واتلناو ريمي دس لا عمره دس لا إرادي ده إرادي بيعني بي إرادي بي لا ولا النساء اللي ما تيجي ممشافعي يعني تام باتك دسلي دسلي ما أصدق بعد كده يعني دس اللي أو كده سيدار إيه يعني يجلب يعني مش علاقة مو إنه مش علاقة يكسر مش علاقة ما ده يوردوه بيتن لهوردو شو المقصدي مو الحقيقي في اليد <مع> لمس تقينا وإذا وجد احتمال إغانة الجماع أقلل الكنش إذا وجد احتمال شيء مقصدية الجماع به فقراءة قراءتك كمعنية أو لمستم النساء ظاهرة في مجرد لمس اليد والأصل اتفاق معنى القراءتين أو ما انظر يقصد بهذا به ثالثا قصدي إيه دسته آه نلاقي وقت اصل معناه بس ما قول زماعة سه والأفضل هو حمل هذا الحديث او لا أقوله كه أو حديث لسنا او حمل بكين دابنن على تقبيل لسنا أولي أو كذا كما تذكر ديا لم يصاحبه شهوة شهوة منس كذا أي إنا مذين أو منين منيبو غضي جد لا يقدر يصير كده ليش هوا يقصدو بذي مذي علما ليه يقصدو بمنينية شو كمنيبي إنا لله وإنا إليه راجعون شو هذا نقد أوزمر غضي جد لا يقدر يصير بحرنيه تعيش بي أوقتي كم من بس قصدي ونياموس بس خوشين نك بس ما يعني المجرد يعني يقصد ب المذي مذي مذي جوا لا بس وإنما هو تقبيل يعني نك مسائل تربية لابو خوشويشتى والرحمة وهذا النوع من اللمس أو جوار الدرس لداله هذا سواء كان باليد أو بالفم فقد تقرر عدم نقضه للوضوء إذ يجناشني لما جاء أن عائشة حياة كلام خاليا نامد نامد معدارضة نستبو نام نامت قالت هي, دا دا تن هي قلبي تن في قلبي النبي صلى الله عليه يعني بيقول النيرش دا ذكرت في أي عالمه لادة دبر ده كلا في دبر أجل أبوه إمام البخاري إمام الشافعي رحمة الله عليه د الدراسة وحديثه كذا فماه أو حديث لكنه من مجهولة كتيرة أجل أو مجهولة روزا بروزا عن درت ثقة فلا أقول بنقض الوضوء من اللمسي واضح؟ هكذا أو حديث صحيحه أو مجهولة إنما كان بين مجهولة أو معلومات كلا كلا منها أولا في أمريجا درس البنس في عفلت كلا من شوه واضح؟ درجت لبخاريا يعني نحو طيب فإذا أراد أن يسجد أن يسجد أقوشتي شخصي بردوائي غمزها في الضلان غمزها لعيدا لتكب رجليها لو قصی کن گرباتن و لمسو دادو لیست ناقضم دزدیدن لذت خوي لخودی خوی هم وشین راون میه ولكنه ما ظن خروج ناقضم بلام جمال لکلا و جمال لکلا و کو هم وشین راون باتم اش اوزار وشین راون باز يقصد به المذيه فقط. نحن مني شو بيج بونافت. فايبقى اللمس المعتاد المجرد عن الشهوة على أصل عدم النقض ليركَت دس لدامتي أسائي بتنها ببيع شهوة لسر بلا من على فرض صحته الحمد الحديث على ما تقدم اجر وما دانى حمدي على جدي وداني كوالس ابو فيصل فهو ضعيف او حمد ما غزوه ما زي اجلنا ما او احتمال كي كي سنه فالبخاري يضعفه وذكر اصحاب السنن ان له عله امامي اصحاب السنن وقال ابن حزم لا صع في هذا الباب شيء ابن حزم لو باب يسع الصحيحيه والقال ابن الحديث معلول خلاف العلماء طيب. اختلف العلماء في اللمس هل ينقض الوضوء ام لا ولا ما قال قلاب يعني للنبي آه دشة ينعش لازم يزشرني ينعشني إمام أبو حنيفة ذا بل حنفي إلى عدم النقض باللمس مطلقة إمام عنفري رحمته الله السري دبر مه الله وشيء توه دشة بمطلقي ناسبيك برش راسري ومن أدلتهم يقرأ بالكثير أو حديثه وحديثه يدل عائشه كأي دا عايشي في النبي صلى الله عليه وسلم وغمزي لها واستمراري في وذهب مالك امام مالك سفم الى انتقاض الوضوء درينا درشيه بلمس بلذة لشخص ينتذ به عادة يعني او شخص بالغ بي دي كدا سيدني يعني من ضاوي ده ستنا ماشي بالغ دي او به عادة يعني عادة او شخص لا جد بيني الامام الشافعي الى ان مجرد لمس الرجل للمراه امام الشافعي ده هو كتنادز دا ليداني الرجلة لبو افترتيك يان المراه, المرأة الرجل يعني لمس المراه الرجل يان دزيلاني دا افترتيك لبو بياو شيبيغانا عندها ولقن الوضوء اوان دزري دا هلدوشتو فاشتين بيشرط بش لي تماما شرطو عدم المحرمية بينهما، محرمي خوينه بيزن، خوشت يعني داش يعني يا شيرب يك وقاردين، آه نا. نا. أو دا دا فلا ينطبق بلمس المحرم على صلاحي عنده عيشت شيخ ماني. أما المشهور من مذهب أحمد، إمام أحمد أو رأي مشهور غير رأي مشهور، لأن رأيك غير مشهور الشيء ها. فان النقض لا يكون الا من مس بشهوه بلا حائل الا اوكسى او, أو ده من مس أو ادز لافته بلا بدون بشهوه, بشهوة بلا حائل يعني يا جماعه عائلش بينا الا بلا حائل ويك ده بيبقى ده وهذا هو الراجح وذلك ان الخروج انما يكون من لمسي مصاحب اللي الشهواء هو الشهواء القماني هو مزيد ربتي إنما يكون لو كنا بجن إلا أو كسيكوا بشهواء بشهواء وبقاتل نكبب شهواء بك سبحانك اللهم، و بيحانك شهد الله لا إله إلا أن نستغفرك و نتقو إليك